ويلهي يوم إذن للمكدبين هذا يوم الفصل جمعناك والأولين فإن كان لكم كيدون فكيدون ويلهي يوم إذن للمكدبين إن المستقين في ظلال الرعون وفواكه مما يشتهون بلوا اشربوا هنيئا